في كتاب التوحيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك هذا هو الباب السابع والأربعون من, من أبواب كتاب التوحيد بعد أن ذكر الباب السابق باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وأنه منهي عنه به بهذا الباب أنه إذا كان ثم اسم مخالف لي للشرع نسيما ما يتعلق باسماء الله تعالى بحنيذ يجب تغييره قال هنا باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك أي وجوب احترام اسماء الله تعالى لانه يعتبر من الشرائع والشعائر وتعظيم شرائع الله تعالى وشعائره يعتبر من من الواجبات أي وجوب احترام اسماء الله تعالى وهو اي الاحترام تعظيمها تعظيمها ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى ثم وجوبان وجوب يتعلق به بالاحترام وإن لم سمي الوجوب الثاني يتعلق بالتغيير فإذا سمي مخلوق باسم من أسماء الله تعالى وجب, وجب تغييره لأنه من خصائص رب جل وعلا وذلك من تحقيق التوحيد من تحقيق التوحيد الواجب أو كمال الأصل لأنه يحتمل أنه يسمي نفسه ويريد المعنى وإذا كان كذلك صار كفرا صار كفرا ومرقا عن, عن الإسلام وإن كان مريدا به الاسم فقط هنيدنا نكون معصية وذلك من تحقيق التوحيد يعني تحقيق الأصل وتحقيق الكمال الواجب واحترمه رعى حرمته وهابه الاحترام بمعنى الهيبة ونحو ذلك وغير الاسم حوله وبدله وجعل غيره مكانه لاجل ذلك اللام هنا للتعليل وأجل كذلك تستعمل للتعليل وذلك المشار اليه ما هو ذلك مشار اليه الاحترام مشار اليه الاحترام اذا باب احترام اسماء الله تعالى هذا شيء وتغيير الاسم لاجل ذلك قال عن ابي شريح أنه كان يكنى أبل الحكم كان يكنى أبل الحكم أبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي أسلم يوم الفتح له عشرون حديثا اتفقا بخاري ومسلم على حديثين منها وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع ابن جبير وطائفة قال ابن سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين ويكنى بسكون الكاف وفتحها يكنى بالتخفيف ويصح يكنى وأكنيه يعني يأتي بي أكنيه وكنيته يأتي بالهمز وبدون الهمز ويصح كنيته وكنيته لكن الأفصح كنيته بي بالتخفيف قال ويكنى بسكون الكاف وفتحها كذلك يجوز التشديد ما صدر بأب ما صدر بأم أو أب قدم الأم هنا على, على الأب ما صدر بأم أو أب يعني أب فلان وأم فلان يسمى ماذا يسمى كنية واختلف في البن بن عمر بن عباس هل يكون كنية ام لا في خلاف الصواب أنه يكون كنية إن كان غير مشهور عند أهل علم لذلك ابن عمر في زمن اللغة صحيح أم لا صحاب الجليل ابن عباس وكان يكنى بماذا ابن عباس ويكن بابن عمر إلى آخره وهو في زمن ماذا زمن اللغة فدل ذلك على جوازه إذن يجوز التكنيه بابن عمر قاله وقد تكون بالأوصاف كأبي المعالي وأبي الفضائل أو نحو ذلك أو هذا النوع الثالث أو الرابع النوع الرابع أو إلى ما يلابسه كأبي هريرة فانه عليه السلام راهه ومعه هره فكناه بها قال ابو هريره بهر وقد تكون الكنيه للعالميه الصرفه تخرج عن الوصف فتكون العالميه الصرفه يعني خالصه فلا يستشعر فيها ماذا انه اب ولذلك قد يكون ابا فيقال ابو عبد الله لان له ماذا لان له ابنا اسمه عبد الله الكنيه حينئذ على وجه وقد لا يكون له فقال أبو عبد الله صارت ماذا صارت قريبه من العالمية لأن لا تتضمن معنى كأبي بكر واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه أو ذم كأنف ناقة نحوه على كل هذا بحث في كتب النحو قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم كانت كنيته أبا الحكم فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تعليلا لذلك لما غيره حصل تبديل وتغيير إن الله هو الحكم هو هذا الضمير ما فائدته الحصل إن الله هو الحكم إذا لا غيره الله اسم إن والحكم هذا خبر ان وهو ضمير فصل لا محل له من من العراء فائدته التوكيد إن الله لا غيره هو الحكم والحكم هنا جاء بال حنيذ صار اسما ولذلك من اسماء ربي جل وعلا الحكم وهذا الحديث دليل على ذلك افغير الله ابتغي حكما وجاء بدون ال فاذا قيل بدون ال حنين جاء هذا الحديث دالا على انه اسم من اسمائه جل وعلا اذن ان الله هو الحكم هذا الحديث يدل على اثبات اسم لله جل وعلا ماذا يتضمن تضمن صفه وهي الحكم لذلك قال وإليه الحكم إذن إليه لا إلى غير نعم الحكم هذا مبتدا مؤخر وإليه خبر مقدم لما قدم الخبر والمبتدا معرفة لا يحتاج إلى مسوغ لفائدة الحصل. إليه لا إلى غير إذن هذه الجملة الحديث إن الله والحكم وإليه الحكم فيها ماذا صورتان من صور القصر والحاصر الصوره الاولى في قوله ان الله هو الحكم والثانية في قوله واليه الحكم الاول قصر باعتبار الاسميه فالذي يسمى بالحكم هو الله لا غيره والذي يرجع اليه في الحكم التحاكم هو الله لا لا غيره إذن هذا حصر به بالصورتين وتفهم الحديث على وفق لسان العرب والنصوص واضحة بينه في ذلك نصوص واضحه بينه في ذلك إذاً إن الله هو الحكم عرف الخبر وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر وأن هذا الوصف والاسم مختص به لا يتجاوز إلى غيره فإذا سمي عبد بالحكم أو أنه أبو الحكم وجب تغييره واليه الحكم قال هنا الحكم اسم من أسماء الله تعالى والدليل هذا الحديث ما جاء في القرآن الحكم هكذا ما جاء في القرآن حكم وإنما جاء حكما فغير الله أبتغي حكما إذن ثبت اسمه بي بهذا الاعتبار وهذا الحديث يؤيدهم الحكم اسم من أسماء الله تعالى وهو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه أي حكم؟ كوني والشرع, كوني والشرع هذا الاصل الكون قطعا لا, لا يرد إذا حكم حكم كونيا سيقع لانه مرادف لي أو بمعنى الإرادة الكونية وسيقع يعني سيقع وأما إذا حكم شرعا حينئذ قد يمتثل وقد لا يمتثل لكن يكون ماذا يكون الناس منقسمين إلى مؤمن وكافر فمن امتثل ورضي بحكم الله تعالى الشرعي فهو مؤمن ومن لم يرضى فهو, فهو كافر إذن الحكم حكمان حكم كوني هذا لا رد له البته وأما الحكم الشرعي فقد يرد لكن قسم إلى ماذا إلى كونه مؤمنا أو كافرا حكم الله تعالى نوعان كوني وهذا لا راد له والثاني شرعي وقسم الناس فيه قسمين مؤمن وكافر فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن ومن لم يرضى به ولم يحكم به فهو, فهو كافر جاء النص بذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون إذن الذي إذا حكم لا يرد حكمه وهذه الصفة حكم لا تليق بغير الله تعالى الذي يحكم بين الخلق هو الله عز وجل قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا وله تبهد تعميم وما من قضية من هذه زائدة أفادت التنصيص على العموم يعني ما من حادثة تقع في, في في الأرض بين الناس سواء كان في الأفراد أو في الخصومات إلا ولله تعالى فيها فيها حكم تعميم عام باعتبار الحوادث سواء كانت تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أو بعدهم وما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة السنة لكن قد يخفى على بعض الناس وقد يسال الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء قد يخفى فيما يمكن خفاؤه وإلا منه ما هو ظاهر ما يتعلق بأصل الدين وما يتعلق بالدخول في الاسلام ومعالم الإسلام وشعائر الإسلام الظاهر هذه معلومة وإنما قد يخفى ماذا؟ بعض الجزئيات التي قد تخفى على بعض أهل العلم فيجتهد بعض الناس فيها فيصل الحكم الشرعي يوافق وبعضهم قد يجتهد فيخطئ لا يصيب حكم الله تعالى لكن هذه المسائل مستثناء التي هي قابلة للنزاع وهي التي يعبر عنها بأن الخلافة فيها سائر يعني لا باس به قد اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم، وأما أصل الدين وما يتعلق بالشرائع والتحاكم إلى شريعه الله تعالى هذه المسألة ليست المسألة الاجتهادية ليست مسألة اجتهادية المقطي هنا يكون كافرا لكن قد يخفى على بعض الناس وقد يسال الله معرفته أكثر ذلك لأكثر العلماء فلا تجتمع هذه الأمة على ضلاله هذا من الاصول المعتمدة عند اهل السنه والجماعه لا تجتمع هذه الأمة على على ضلاله بل إذا اجتمعت فهو, فهو حق وهو حق إجماع ثابت فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيم فيه واحدا يعني الحق لا يتعدد حق لا لا يتعدد فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومستنداتهم يعني ما استندوا اليه من أدلة أدرك الصواب من ذلك لكن قدم ماذا؟ الصفة يعني ليس كل أحد وإنما من رزقه الله قوة الفهم واعطاه ملكة يعني في استنباط الأحكام الشرعية وهذا لا يكون إلا إلا لمن تأهل لذلك يكون ماذا؟ يكون عنده حصيلة من العلم الشرعي التي إذا وجدت أذن له من جهة الشرع أن ينظر في الكتاب والسنة وإلا فلا يجوز يكون آثما كل من تجشم على الكتاب والسنة وهو لم يكن أهلا للنظر وأراد أن يصيب الحق ولو أصابه يكون ماذا؟ يكون آثما يكونوا قال يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومسنداته أدرك الصواب من ذلك وإليه سبحانه الحكم إليه سبحانه الحكم يعني الفصل كما قال أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة ولذلك قلت لك سابقا أن الحكم يكون باعتبار الفرد وباعتبار فصل النزاع الذي وتحاكم فرق بين حكمي وبين التحاكم التحاكم يكون فيه ماذا يكون فيه خصمان فأكثر خصمان فأكثر أما شخص واحد لا يكون فيه ماذا لا يصدق عليه أنه تحاكم التحاكم يكون فيه فصل النزاع خصومات يكون بين اثنين فأكثر فيوصل بينهما إما بالشرع وإما بغير الشرع والمراد هنا ماذا ما يتعلق به بالشرع وكذلك فصل الخصومات في الآخرة يكون الى إلى الله تعالى وكذلك كما هو فيه في الدنيا قال اي الفصل بين العباد في الدنيا والاخره كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله من شيء ها فيه ماذا فيه عموم ما هذه نفيه وجاء فيه شيء وهو نكره في السياق ان في حنيد ادنى ما يصدق عليه انه شيء اذا اختلفتم فيه تنازعتم فحكمه لا الى الله لا الى غيره لا إلى غيره والتحاكم إنما يكون إلى الشرع والتحاكم إلى غيره يكون كفرا وردة عن عن الإسلام قال وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم حصل النزاع في شيء شيء كذلك نكر بالسياق الشرط الشرع فردوه هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب قد لا يدل هذا اللفظ على أنه شرط في صحة الإيمان فردوه إلى الله والرسول لما قال إن كنتم تؤمنون علمنا أن قوله فردوه هذا امر يدل على أنه قيد في الإيمان يعني لا يصح الإيمان إلا, إلا به فكل من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى دل هذا النص على انتفاء الإيمان من قلبه دل هذا النص على انتفاء الإيمان من قلبه وكافة اعتبروا من النواقض حكم غير ما أنزل الله يعتبر من من النواقض كذلك التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر من من النواقض قال فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه أراد يبين الآية فردوه إلى الله فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته إلى ذاته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته يعني إلى الوحي كتاب والسنة باقيان فالتحاكم إنما يكون بي النظر في الكتاب والسنة الفاصل بين المتخاصمين وكذلك الحكم إنما يكون بالكتاب والسنة قال وتقدم قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تحكموا قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي وهو من أجل علماء الصحابة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فساغ له الاجتهاد بخلاف ما يقع ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام يعني من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة من أجل الاستنباط لابد أن يكون أهلا للنظر وأما إذا لم يكن أهلا لا يحل له أن ينظر ولو أصاب الحكم الشرعي عن آثمة، يكون آثمة بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله ورسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ لهم مع الجهل بالكتاب والسنة وعند باطل لا شك وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجه الدنيا قد يوجد ماذا؟ قد يوجد مخالفة للشرع صحيح أم لا؟ يترك حكم الله تعالى ويذهب إلى حكم غيره. لكن في الآخرة لا يتصور ذلك لن يكون ثم فصل إلا من الله تعالى فلا حكم يوم القيامة إلا الله تعالى حقيقة وأما في الدنيا فقد فقد يترك الحكم بما أنزل الله فيلجا إلى إلى قال وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل يحكم بينهم سبحانه بعلمه والحكم إنما هو بالحسنات والسيئات يأخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته ضم الض... ظلامته ما تطلبه عند الظالم سمى الظلامة وهو اسم ما أخذه منك قال من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم ولا يظلم أحداً مثقال ذره يعني الله عز وجل ولا يظلم أحدا مثقال ذراته وفيه دليل يعني هذا الحديث على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به مختصة به أراد أن يحترز عن غير المختصة قالوا أسماء الله تعالى قسمان ما لا يصح إلا لله ما لا يصح إلا لله هذا النوع الأول فهذا لا يسمى به غيره جل وعلا وإن سمي وجب تغييره مثل الله هذا من خصائص رب جل وعلا كذلك الرحمن من خصائص رب جل وعلا كذلك رب العالمين تجعل اسمه وكذلك وصفه الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله مثل الرحيم والسميع والبصير فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به لوحظت الصفة منع من التسمي به وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محر إذن قسموا هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول المفيد وبعض المعاصرين قسموا أسماء رب جل وعلا إلى قسمين منهما هو من خصائصه لا يليق إلا به هذا ان سمي لا يجوز التسمي به وإن سمي وجب تغييرهم النوع الثاني ما كان مشتركا في اصل صفة كالرحيم والسميع والبصير قالوا هذه نلاحظ فيها الصفة منعه وإن جعل علما محضا حينئذ جاز التسمي به والذي يظهر المنع مطلقا دون تفصيل المنع مطلقا دون, دون تفصيل لان السميع هكذا كعلم هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل وجاء تسميته بذلك في الكتاب والسنة فوجب اختصاصه به وجب اختصاصه به ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى في مسائل التوحيد في مسائل الباب هذا احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه ولو لم يقصد معناه هو الذي استثناه الشهر المناثمين رحمه تعالى فجوزت التسمية به إذا لم يلحظ فيه الصفة والصاب حينئذ ماذا؟ المنع مطلقا كل اسم ثبت الله تعالى لا يجوز التسمي به مطلقا قال هنا دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به في إشارة إلى أن غير المختصة يجوز وليس الأمر كذلك بل الصواب المنع مطلقا والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأب الحكم بأبل ونحوه يعني داخل في السابق المنع مما يوهم عدم الاحترام لها يعني إذا لم يوهم جاز التسمي به ولا شك أن هذا كذلك مخالف لي الأصل. إذن الصواب هو المنع مطلقا قال هنا إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال أبو شريح يعني فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين يعني هذه الكنية هذه الكنية ليست مجرد اسم وإنما هي اسم على وصف صحيح سمي بابي الحكم كان يكنى أب الحكم مجردا هكذا اسم أو كنية جواب لا علل ذلك بأنه يفصل بين النزاع يفصل في النزاع بين قومه حنيذ سمي به بهذا الاسم إذن اسم له له معناه إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية وإنما كناه قومه وإنما كنت أحكم بينهم بين قومه فكنوني بها والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عند قومه يعني صاحب ماذا صاحب رأي كان مرضيا عند قومه يتحرم يصلحهم إذا اختلفوا فيضلون صلحهم فسموه أبا الحكم لذلك لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام أراد أن يجعل ماذا صلحا لا يخرج به أو لا يخرج به العبد العالمين يعني هذا يعتبر ماذا كان قومه إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم إذا عدلوا عن الشرع, عدل عن عن الشرع. هذا كفر أم لا في العصر هو كفر لكن إذا كان من قبيل الصلح لا على وجه الإلزام قبيل الصلح هذا جائز لا على وجه الإلزام لأنه إذا صار إلزاما صار حكما وفرق بين الصلح وبين الحكم حينئذ فرق باعتبار ماذا هل يلزم به أو لا يلزم وهكذا الصلح لا يكون على وجه الالزام لا يكون على وجه الالزام ان كان على وجه الالزام بمعنى انه لا يجوز لاحد أن, أن يخالفه صار حكما وصار قانونا يعني ما يسمى في هذا الزمن بيب القانون حنيد صار ماذا عدولا عن الشرع وكل من عدل عن كتاب والسنه حينئذ نكون محكما لي لغير شرع الله تعالى ولذلك هنا قيده شانه بقول لا على وجه الالزام يعني ما يفعله ابو الحكم إنما هو من قبيل الصلح بين الناس ولا يكون فيه مخالفة للشرع وكل صلح بين الناس لا يخالف الشرع ولا يكون على وجه الإلزام لا بأس به لا بأس به جائز شرعا ولو ورد المحاكم الشرعية نحو ذلك لا يكون مخالفا قال والله وعن نعم قال والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عند قومه يتحرم يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحهم فسموه أبا الحكم لذلك لأن مدار الصلح على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب ولا إلى أوضاع الجاهلية إذن أخرجه عن كونه حكما بغير ما انزل الله إنما هو صلح لم يكن فيه اضطراد لقانون ولذلك استثنى ما يكون من جهة الكهان وأهل الكتاب ولا إلى أوضاع الجاهلية أوضاع الجاهل قوانين وأما ما يحكم به الجهلة من الاعراب ونحوه فليس من هذا الباب لأنه على وجه الإلزام ما يحكم به العراب السواليف البادية هذا على وجه الإلزام لا يحل له أن يخرج عنه لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر إذن أراد المصنفون رحمه تعالى أن يجمع بين هذه النصوص وبين فعل أبي الشريح أنه لم يكن كفرا ولم يكن تحاكماً إلى غير الشرع لأن في ظاهر القصة أنها بعد إسلامه ولا يمكن أن يسلم صحابي ثم يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى فحمل على ماذا؟ على الصلح لا على وجه الإلزام وهذا لا بأس به لم يكن ثم قانون لم يكن ثم أوضاع جاهلية لم يكن ثم سواليف البادية إلى مما هو كفر محض وحمل على ما ذكرا قال وهذا كثير فمن الناس من يحكم بين الخصمين برايه وهواه وهذا في الوقائع ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به سوالف البادن سماها ابن تيميه رحمه الله ومن بعدهم ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانيه الدساتير الموجوده اليوم هذه كفر وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصد لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا يقصد القاضي ونحوه وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويدع مدل عليه كتاب والسن قد يلتحق. قد يلتحق به ماذا؟ من يقلد من ليس اهلا للتقليد حينيذين قد يلتحق به بهذا النوع فيكون ردة كفرا عن الإسلام ولذلك حتى أتباع المذاهب الأربعة في بعض ما هو كفرا ورده عن الإسلام لكن على جهات النوع لا نطلقه على الأشخاص إلا إذا ظهر من شخص بعينه قال فقال ما أحسن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له أبو شريح العله في التسمية إن قومي إذا اختلفوا في شيء توني فحكمت بينه فرضي كلا الفريقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا ما هذه تعجب يعني يكون فيه رضا من النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أبو شريح ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى أي شيء هنا احتمالان إما إلى الكنيه وإما إلى سبب الكنيه الحامل على الكنيه ويهما أولى سبب لأن الاسم غيره دل ذلك على أنه لا الحسن هنا والتعجب لا يتعلق بالاسم لانه غيره بقي ماذا بقي السبب الحامل على الكنية اختلفوا فتنازعوا فجاءوا إليه فأصلح بينهم لا على وجه الالزام هذا حسن حسنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن دل ذلك على ماذا على أن الصلح لا على وجه الالزام مما لا يخالف الشر وإلا ما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا, الحسن من هذا الفعل ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى إصلاح بين قومه لا إلى تسميته بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال أي ما أحسن هذا الحكم بينهم ما للتعجم لما صار صاحب إنصاف وتحرم للعادل بينهم والإرضاء لهم إلى الجانبين استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الحكم بين الناس حسن ولكن هذه الكنية غير حسنة هذه الكنية غير حسن لذلك غيرها أو يحتمل ماذا ما أحسن ما ذكرته من الكنية يعني ما ذكرت من وجه الكنية والأول أولى قال الشيخ سليمان فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا هذا تحسين لاي شيء لكونه صار حكما بين الناس تنازعوا ففصل بينهم به بي بالصلح لا على وجه الإزامه هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا كان في الجاهلية؟ الجواب لا فدل ذلك على أن هذه القصة هي بعد إسلامه قال الشيخ سليمان فعل هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منهم لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل لأنه كان مع وفد وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله ولا يظن أن رسول الله يحسن أمر حكام الجهلية لا يظن بل يقطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن ولا يتعجب من حكم هو من أحكام الجاهليه فدل ذلك على أن هذه القصة إنما هي بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه فقال ما أحسن هذا فمالك من الولد أراد أن يختار له ماذا كنية فبين الصفة الشرعية باختيار الكنيه فقال مالك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله ثلاثة ذكر الذكور قال فمن أكبرهم فمن أكبرهم هذا يدل على أن الواو هنا لمطلق الجمع لا تدل على الترتيب وهذا هو الصحيح صحيح أم لا لأنه قال ماذا شريح ومسلم وعبد الله لو كانت الواو تدل على الترتيب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبره صحيح فدل ذلك على أن الواو في لسان العرب إنما هي لمطلق الجمع لمطلق فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره قال فرواه النسائي والحاكم وساد أي الحاكم فدعا له ولولده وقال ابن مفلح وإسناده صحيح وفي الشرع وإسناده جيد وكناه بالكبير فهو السنة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بالكبير فهو, فهو السنة رعاية للأكبر سنة في التكريم والإجلال إن الكبير اولى بذلك مقدمة كما جاء في غيره ما حديث وإن لم يكن له ابن فيكن بأكبر بناته وكذلك المرأة وغير كنيته صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الحكم على الإطلاق لأن الله هو, هو الحكم مهما حكمت بين الناس بالشرع لا تستحق الوصف على جهة الإطلاق أبو الحكم إذا من الذي يحكم الله عز وجل ليس إليك وإنما أنت تحكم بما حكم الله تعالى به حليذ لا يستحق الوصف على على الإطلاق ومنه تسمية الائمه بالحكام قال أن الله هو الحكم على الإطلاق ومنه يعني مما ينبغي تركه تسمية الائمه يعني الولاة سمونا ماذا بالحكام, بالحكام فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث لكن على جهة الجمع قد قال أنه فيه شيء من البع لكن حكم هذا إفراد ففيه تشبه اسم الله تعالى الحكم وليس اسم ماذا ليس الحكام وإنما الحكم والله إذا قيل لا لباس به قالوا فيه رعاية الأكبر منه منا في التكريم وأن استعمال الاسم الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك إذن الباب مصدر به احترامي أسماء الله تعالى وتغيين الاسم لأجل ذلك فما كان من أسماء الرب جل وعلا لا يجوز أن يسمى به مخلوق للبتة قال رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب الثامن والأربع من أبواب كتاب التوحيد باب من هزل هزل في كلامه هزلا من باب ضرب مزح ضد الجد مزح والجد متقابلان باب من هزل بشيء بشيء أطلق هنا فيه أي هذا الشيء ذكر الله من الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية لأنه قال القرآن أو الرسول أفرد ماذا ما يتعلق بذكر الله تعالى والقرآن فدل ذلك على أن قوله ذكر الله ليس المراد به القرآن لأنه عطفه عليه إذا بشيء فيه ذكر الله أي من الأحكام الشرعية يمزح ويسخر به حكم من أحكام الله تعالى أو القرآن معطوف على قوله بشيء أو الرسول قال هنا للجنس فيشمل الرسل جميعا أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو هزل بالقرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جعلنا ألهن للعهد الذهني يعني فقد كفر تبر ماذا اعتبروا كافيا مرتدا عن الاسلام عن الإسلام وهذا يعتبر من النواقض المصنف الرحمن وتعالى ان ذكر النواقض عشرة الا انه في الجمله قد ذكرها في هذا الكتاب بواب لها بابا بابا وهذا يعتبر ماذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام كانه ذكر ناقضا من نواقض الإسلام اذا من هزل بشيء في ذكر الله تعالى او القرآن او الرسول فقد كفر يعني كفرا اكبر مخرجا عن عن المله عن عن المله الاذين يعتبر من النواقض قال يعني فقد كفر والعلة في ذلك لاستخفافه بالربوبية والرسالة بالربوبية هذا فيما يتعلق بذكر الله والقرآن والرسالة فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك مناف للتوحيد من أصله لأن الأصل ماذا؟ لأن التوحيد مبني على التعظيم من لم يعظم الله تعالى ليس مؤمنا ليس مسلمة تعظيم،, تعظيم رب جل وعلا هذا داخل في أصل الدين فإذا لم يعظم الله تعالى حين يدل على أن قلبه خال من التوحيد والإيمان بالله تعالى وإذا سخر أو استهزى أو مزح بشيء يتعلق بجناب الربوبية أو الإلهية أو الألوهية أو الرسالة دل ذلك على أن القلب قد خلع عن التعظيم ولذلك قال لاستخفافه بالربوبية والرسالة وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع كفر أكبر بالإجماع على خلاف فيه بين أهل علمه ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء قال الشارح إجمع يعني المصنف هنا ترك نقل لان بعض المتاخرين خالف في ذلك لو لم يقصد حقيقة الاستهزاء هل يكفر أو لا يكفر قال هنا ماذا يكفر لكنه لم يقل إجمع والشارح هنا شخص يوماء قال ماذا قال إجمع ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء قال والهزل المزح والهذاي ضد الجدين هذا في منطقه يهذي هذيا وهذيانا هذرا وهو الا يراد يراده باللفظ ظاهره ومعناه بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه أراد الاشاره ماذا قد لا يسخر مباشرة بالكتاب والسنة أو بحكم الله تعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يأتي بلفظ متضمن للإستخفاف أو السخرية فإنذن يكون ماذا يكون من قبيل الاستهزاء قال وقول الله تعالى كما سيأتي في قصة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب ولئن سالتهم يعني المنافقين الذين قالوا ذلك وعند بعضهم ليسوا منافقين وانما هم مؤمنون وعندهم ضعف في الايمان هذا الذي رجحه لتيميه رحمه الله تعالى ولذلك فرم الله تعالى لانهم لو كانوا منافقين حينئذ ماذا قال كانوا كفاراً باعتبار العاصر والنص دل على ماذا؟ على أنهم كفروا لهذه الكلمة فلما دل النص على أن كفرهم بسبب هذا الاستهزاء حينئذ فهمنا ماذا؟ أنهم لم يكونوا كفاراً إن لو كانوا منافقين حينئذ كانوا كفاراً باعتبار النفاق لا باعتبار هذه الكلمة قال ولئن سألتهم يقولون هذا جواب القسم إنما كنا نخوض ونعم إنما هذه تفيد الحصره يعني لم يكن لهم سبب إلا الخوض واللعب يعني ولا قصد لنا ليس لنا قصد إلا الخوض واللعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قال هنا أي ولئن سألتهم أي ولئن سألت يا محمد في للنبي النبي صلى الله عليه وسلم سألت سألتهم ضمير يعود إلى منافقين أو إلى هؤلاء أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء لا يقولون معترفين ومعتذرين إنما كنا نخوض ونلعب أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب لم نقصد الاستهزاء والتكذيب إنما أرادوا وهو معنى قوله سابقا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء حينئذ قالوا كلمة وفي ظاهرها ماذا أنها استخفاف لكنه لم يقصد الاستخفاف ومع ذلك كفرهم الله تعالى قال أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وانما قصدوا الخوض في الحديث واللعب وخاض في الامر وخاض في الحديث افاض فيه خاض افاض فيه خاض القوم في الحديث وتخاوضوا اي تفاوضوا فيه وفي الباطل دخل فيه واللعب ضد الجد مزح ضد الجد مزح هكذا واللعب ضد الجد أي مزحا وفي الأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه يعني يرفع النفس السآمة فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنه من الله شيئا وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها هذه الجملة تدل على أنه ينبغي أن يحذف الجملة الأولى يا محمد هؤلاء المنافقين هؤلاء المنافقين لأن فيها قولان لأن فيها قولين لأن العلم هل هم منافقون أم كانوا مؤمنين ضعيفي الإيمان الثاني هو المرجح وهو المعتمد لذلك قدمه وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه, المق... بهذه المقالة لو كانوا منافقين حينئذ نقول ماذا أظهر الكفرة لا نقول كفروا بعد إيمانهم فرق بين تعبيرين قال هنا وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة بسبب هذه المقالة بسبب هذه المقالة مع أنه اعترفوا واعتذروا أنهم لم يقولوا هذه المقالة من أجل الاستهزاء من أجل الاستهزاء والاستخفاف وإنما كانت في اللفظ لا تصدر إلا عن مستهزئين حينئذ المقصد هنا لم يعتبر الاستهزاء المقصد لم لم يعتبر ولم يعبأ باعتذارهم لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا فهو عذر باطل وهل يرتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك؟ بل ذلك عين الكفر قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح كيف هذا؟ يعني كانوا منافقين؟ اظهر الكفر هذا القول لا يصح ضعيف لا يعتبر هذا كره في كتاب الايمان كبير وقول من يقول من المفسرين انهم اي هؤلاء كفروا بعد ايمانهم بلسانهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم لانهم لو كفروا بلسانهم بعد ايمانهم يعني كانهم امنوا باللسان وبالقلوب ماذا هم كفار هذا لا يقال فيه انه كفر بعد ايمانه صحيح ام لا لا يقال فيه كفر بعد بعد ايمانه لان اصل الايمان محله القلب فلو كانوا كفارا سابقا قبل هذه الكلمه هذه المقالة لما صح ان يقال كفروا بي بلسانه لانهم كفار قبل ذلك قال إنهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال فيه إيمان فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم أن اللسان لا عبرت به إذا كفر القلب فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك للناس وإنما ظهروه للخواص يعني المنافقين يتكلمون بما في قلوبهم لكن لا على وجه العموم يعني لا يظهرونه للناس وعدم الظهور للعموم لا يصرفهم عن كونهم منافقين بل هم منافقون واضح؟ ابن تيمية رحمه يرد على على الطائفتين وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولم يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين أراد أن يقرر أنهم كانوا مؤمنين إلا أن معهم إيمان ضعيف ولذلك صدر منهما ما صدر قال وقوله إن عن طائفة منهم قبل ذلك قال لا تعتذروا قد كفرت بعد إيماني لا تعتذروا النهي هنا للتيئيس وقوله إن عن طائفة منكم أي مخشي اسمها كذا مخشي ابن حمير مصغر بالتثقيل كما في الإصابة من حجم ابن حمير الازعي حليف بني سلمة قال ابن اسحاق قال لو وددت أني اقاضى على ان يضرب كل رجل منا مئة جلدة وان ننفلت ان ينزل فينا قران يعني ما اراد أن, ان ينزل فيهم قران يتلى الى قيام الساعة لمقالتكم هذه وقالوا يا رسول الله قعد وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم ابي ما اسمه مخشي ابن حميم، فكان الذي عناه بالآية، يعني تاب الله تعالى عليه، فسمّي يا عبد الرحمن وسأل أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم, اليم يوم اليمامه، فلم يوجد له أثر، وقوله نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم، إذن عفى عن بعضهم دون بعض، ولا بد من عذاب بعضكم. بأنهم البعض كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة وتبين قلوا تمي بعد ذلك فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه يكفر به صاحبه بعد ايمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرف أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا عرف أنه حرام لكن ما ظنه كفرا وهل يشترط قصد الكفر في الكفر الجواب لا هل يشترط لا يشترط يعني يكفر ولو لم يعلم أنه مكفر ولو لم يعلم أنه ناقض من نواقض الإسلام قال ولكن لم يظنه كفرا وكان كفرا كفر به فإنهم لم يعتقدوا جوازه قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى قال هنا قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في في بعض قتادة بن دعامه السدوسي دخل حديث بعضهم فيه في بعض لكن الروايه عن ابن عمر مرفوعه عن غيره آه. مرسله ثلاثه محمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده هؤلاء تابعيون فالروايه عن تكون ماذا مرسله اما عن ابن عمر فهي مرفوعه اراد ان يبين سببا نزول هذه الآية قال دخل حديث بعضهم في بعض أي ما ذكر عنهم مجموعا من رواياتهم متقارب المعنى ولذلك جمعه ابن تيمية والعاصر هنا ابن تيميه من رواياتهم متقارب المعنى وقد ذكره كذلك شيخ الإسلام تيميه الإيمان الكبير فلذلك دخل بعضهم في بعض ومحمد بن كعب هو ابن سليم ابن أسد أبو حمزة القرضي من حلفاء الاوس كان أبوه من سبي قريظه قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظه روى عن جماعة من الصحابة وعنه يزيد ابن عجلان وموسى ابن عبيدة وغيرهم ثقة عالم قال نافع ما رأيت أحدا أعلم منه في تأويل القرآن توفي سنة مائة وعشرين وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو أسامة كنا قد تتعدل قد تتعدل أبو عبد الله أو أبو أسامة مدني ثقة عالم روى عن أبيه وابن عمر وابي هريره وغيرهم وعنه أولاده الثلاثة غيرهم أولاده الثلاثة أسامة بن زيد وعبد الله وعبد الرحمن وكلهم ضعاف وشهر عند اهل الحديث قال نافع لعلي ابن الحسين تخطأ قومك لعبد عمر أي تتخطع حذف يحدى التأيين فقال إنما يجلس الرجل إلى ما ينفعه في دينه يعني تذهب ماذا؟ تذهب إلى فلان وتترك فلانا قال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه وآثر ابن عمر رواه ابن جليل وغيره بنحو هذا اللفظ وآثر ابن كعب وزيد وقتانة معروف لكن بغين هذا اللفظ والمعنى متقارب لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين هذه الروايات كلها مساقا واحد لأن المقصود ماذا بيان السبب قال ماذا أنه قال رجل في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم مديعه ابن ثابت أخو بني أمية ابن زيد ابن عامر ابن عوف ومغشي بن حمير الذي تاب الله عليه وهو لم يقل ذلك وإنما حضره لم يقل وإنما, وإنما حضره قال ما رأينا مثل قرائن هؤلاء تابعونا أتابي بالجملة التي لم يقصد إلا, إلا اللعب والخوف ما قصد المعنى ذات المعنى الاستخفاف به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرادوا أن يذكر شيئا يتعلق بالوصف العام ولم يقصدوا الاستهزاء بنصهم قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما رأينا احتمل أنها بصريه وعلمية ومثل هذا مفعول أول قرائنا هؤلاء أرغب أرغب النصب هذا مفعول مفعول ثاني قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون قراء أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ممن معه قال مسمون العالم قارئ قارئ والقراء هم العلماء لأنهم إذا قرأوا قرأوا ليس قال المصطلح البدعي المتاخر أنه يكون قارئا وهو يحفظ الحروف فقط دون المعاني وانما كانوا يهتمون بالمعنى قبل قبل اللفظ يجمعون بين أمرين لم يكن ثم سلب المعنى عن عن اللفظ قال هنا ارغب بطونا ارغب مفعول ثاني ولفظ من الشرير وغيره ما ارى قراءنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا الرغب الرغب والرغيب الواسع. قالوا جوف الرغيب وادي الرغيب يعني واسع قال ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبون بطونا أي أوسع يريد كثرة الأكل رمز أو لمز بكثرة الأكل وهو إن كان مذموما لكن المنافقون قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه ماذا كثرت الأكل و هذا يستلزم الذم والنقص والعيب. قال في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فإن الصحابة رضي الله عنهم اقنعوا الناس وأحسنهم اقتصادا في الأكل وغيرهم والمنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر اكلا كما صرحت بذلك الأحاديث وأدرك بالحس والمشاهدة. والقراء جمع قارئين وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه هكذا عند السلف ما بعده يكون بدعه أما قراءته من غير فهم معناه فلا يوجد في ذلك العصر لا يوجد في ذلك العصر لأنهم عالموا أن الإنزال إنزال القرآن إنما هو من أجل من أجل عمل لا من أجل أن يحفظ فحاسب وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع سماه ماذا ثم هو على ذلك الشخص سليمان في تيسير الشرح شرح الأول الكبير قال هنا ولا أكذب السنن أكذب كذب الاخبار به بخلاف الواقع السنن جمع لسان والمراد القول واللسان يطلق على القول فيه ومنه وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قوم أي بلغتين يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسبوه لا إلى الكذب ثم بعد ذلك يدعون أنه ما أراد به إلا الأفظع بل المنافقون أكذب خلق الله كما وصف الله بقوله ألا إنهم هم الكاذبون والصحابة رضي الله عنه عدول بالاجماع ولا يكون العدل إلا صادقا اختارهم الله للصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه وهم من الصدق بالمزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم ما ولا أجبنا عند اللقاء أجبنا أي وجدته جبانا أي ضعيف القلب وهو خلق ذميم يعني لقاء العدو وقد كذب في ذلك بل المنافقون هم الجبناء يحسبون كل صيحه عليهم وشجاعه الصحابه رضي الله عنهم مشهوره وما ظهر لهم من الشجاعه والبطولة لا يعرف له لا يعرف لها نظير ولهذا قال له عوف كذبت اي فيما نسبته اليهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القران وفي رواية من إسحاق يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكان بكم مقرنين في الحبال ارجافا وترهيبا للمؤمنين إرجافا وترهيبا للمؤمنين أراد أن يخيف ماذا المؤمنين يعني قتالكم للعرب ليس كقتالكم لي لبني الأصفر ثم فرق قال هنا فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق كذبت أي أخبرت بخلاف الواقع ولكنك منافق لأن هذه الصفة لا تكون إلا من من المنافقين اللمز والعيب والتنقص والسهزاء هذه من صفات المنافقين وانظر هنا مباشرة نزل عليه الوصف فقال منافق ولكنك منافق لم يحتاج الى ماذا إلى أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له منافق حتى يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ماذا قصدته ويحقق معه حتى يقيم عن الحجه أو حتى يزيل عنه الشبهه وإنما قال له ماذا مباشرة ولكنك منافق فعل فعل المنافقين فنزع عليه الحكمة مباشرة كما فعل عمر مع من؟ مع حاطب إنه منافق مباشرة على على الضار وهذا هو الحق من فعل الكفر قيل كافر ولو تبين بعد ذلك أنه لم يكفر من فعل النفاق أو وجدت منه صفات المنافقين وقيل منافق ولو تبين بعد ذلك أنه ليس منافقا كما تبين لعمر في حاطب رضي الله تعالى عنه كذبت ولكنك منافق فيه المبادره بالإنكار والشدة على المنافق والتسميه كذلك لا في المبادرة بالانكار والشدة على المنافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه قولا أو فعلا ذكرها قولا أو أو فعلا واضح هذا إذا هذا يدل على ماذا على أنه مباشرة مبا يبادر الوصفة عليه على فعله قولا كان أو فعلا إذا فعل ما هو من صفات المنافقين قيل منافق وهذا كثير لو اراد الإنسان أن يستقصي ما ورد عن الصحابة لوجد لو كثيرا من الأمثلة أنه مباشرة يكفر أو يحكم به بالنفاق وإذا حكم بالنفاق أصل يعتبر ماذا؟ تبر تكفيرا. لكنك منافق نفاق الأصغر ليس هذا المراد وإن مراده النفاق الأكبر. إذا صار تكفيرا أو لا صار تكفيرا. أين قيام الحجة؟ لا يحتاج إلى قيام الحجة. أين إزالة الشبهة؟ ليس عندنا ازاله الشبهة. أين أن يرفع هذا إلى القاضي أو إلى المفتي؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا وكان قاضيا ومفتيا. ومع ذلك مباشرة عوف نزل ماذا؟ نزل الحكم ولم يحتدي لا إلى الرفع بل أشد من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك منافق وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يحتد هذا عقيدة عقيدتك أنت تبين موقفك من هذا الرجل ما حكمه؟ إذا أظهر النفاق وجب عليك أن تعتقد أنه منافق وكذلك باعتبار الكفر قال لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونحو من النصيحه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس من النميمة في شيء فذكر افعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم من الامن بالمعروف والنهي عن المنكر لا من الغيبه والنميمه قال فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه يعني نزل القران اي قد جاء الوحي من الله بما قالوه وفيه دلالة على علم الله سبحانه وعلى قدرته وإلهيته وعلى أن محمد رسول الله قال أي قد جاء الوحي من الله بما قاله وفي رواية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ادرك القوم فإنهم قد احترقوا فسالهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه قال فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته ارتحل وركب الارتحال هو ركوب الناقه وركب ناقته هذا تفسير لقوله ارتحل عاطف تفسير لان الارتحال هو ركوب الناقه بعينه فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق يعني لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما كان مجرد الفر ولا أكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء هذه تقال هكذا على وجه الخوض قال نقطع به عنا الطريق أي لم يقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق ومع ذلك كفرهم الله تعالى من من سابع سماء دل ذلك هذا تكفير عيني أو نوعي هذا تكفير عيني لأنه هو الأصل الأصل هو التكفير العيني وليس النوعي بخلاف ما صار عليه القوم في هذا الزمان نفوا حكم الله تعالى التكفير وجعلوه نوعيا فكل من تلبس به بالناقض لعلهم كذلك بالاستهزاء أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر حتى تقوم عليه الحجة يعيش بين المسلمين ويستخف ويستهزئ بقرآن والسنة ونحو ذلك ثم يقال ماذا حتى تقوم عليه الحجة لا يكفر والله عاست جاء مباشره كفرا وعوف قال له أنك منافق قال هنا قال ابن عمر كأني, كأني للتشبيه لأنها دخلت على جامد كأني أنظر إليه متعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لا تنكب رجليه أي يمشي والحجارة تضرب رجليه قال نسعه بكسر النون سير مظهور عريض يشد به الرحال سمي نسعا لطوله أو يجعل زماما للبعير وغيره والحقب أيضا حبل أو سير يشده الرحال في بطن البعير كي لا يتقدم إلى كاهلي أو غير حزامي ويقال إنه واحد وفي رواية وأنا رأيت متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وقال محمد بن كعب وغيره وإن رجليه لا يسفعان لا تسفعان يسفعان تسفعان لا يسفعان بالحجارة يعني على رواية المصنف لابد من زيادة الباء بالحجارة وما يلتفت إليه وفي رواية ابن اسحاق فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحق بها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب وقال مخشي ما تقدم ذكره عنه فأنا حاضر فقط ما تكلم ومع ذلك الأصل للحق إنكم إذن مثلهم لكن هذا عفى الله تعالى عنه عفى الله تعالى عنه ولا يقاس عليه غيره صحيح يعني لو كان ثم مجلس واستخف بشرع أو الاستهزاء كان فيه استهزاء بشرع وكان ثم من جالس معه ما حكمه يلحق بهم اذا لم ينكر ولم يقم على المجلس يلحق بهم هل يقال بان هذا مخشي نزلت فيه جاء فيه التخصيص فعفى الله تعالى عنه قل هذا خاص هذا يعتبر لأنه لانه في زمن الوحي زمن التشريع قال وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول, فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي الله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون سماه استهزاء مع قد اعتذروا وبيّنوا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل الخوض والله يعني لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء إنما قال ابي الله آياتي ورسولي كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه يعني يجيبه بالقرآن يجيبه بالوحي قال رواه ابن جرير وغيره أي ما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنافق فيقبل عذره ولا يزيده على قولهم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي فليس لكم عذر لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها يخشعوا عندها إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا والخائض واللاعب متنقص لها متنقص لها ومن هذا الباب يعني يدخل في الاستهزاء بشرع الله تعالى ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم واهله واول من يدخل في طبقه العلم الصحابه وعدم احترامهم او الوقيعه فيهم لاجله ضمير يعود الى الى العلم يعني لا لو كان لغير العلم صار محتملا واما إذا كان لاجل العلم حينئذ العلم هذا من الشرع شعيره وشريعه حينئذ الاستخفاف به كالاستخفاف بالصلاه والزكاه والصوم والحج استخفاف بالعلم الشرعي كالاستخفاف بالصلاه لا فرق بينهم والطعن في العلم الشرعي هو بعينه طعن في القرآن والسنه فيكون كافر مرتدا عن عن الاسلام قال أو الوقيعة فيهم لاجله وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها كلمة واحدة يتكلم بها فيكفر تدعى الإسلام وهذا النص واضح بين أو عمل يعمله قال المصنف القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه يعني الاستهزاء على نوعين قول وفعل صريح لا يحتمل إلا الاستهزاء هذا مباشرة تكفره ثانيا قول أو فعل غير صريح محتمل حينئذ لابد من الاستفسار لابد من الاستفسار لا ننزل الحكم عليه مباشرة ومن ذلك ما يتعلق به الاستزابه بعالم مثلا هذا يكون محتملا لا العلم اذا دخلوا فيما لا يعنيه حينئذ يحتمل انه اراد العلم ويحتمل انه اراد الشخصة فلا بد من الاستفسار لابد من الاستفسار قال القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة يعني مد لسانه على القرآن أو عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر فعلا صريحا وإخراج اللسان ورمز العين رمز العين تحريك العين مثلا وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد يعني يحصل ماذا؟ استهزاء واستخفاف إما بحركة اللسان أو بحركة العين أو الحاجب أو نحو ذلك إذا ذكر التوحيد وما دونه يكون ردة عن عن الإسلام قال وقال يعني الشيخ محمد فيه وهي العظيمة يعني مسألة الكبرى أن من هزل بهذا أنه كافر هذا أهم شيء تعرف هذا من أجل ماذا من أجل أن تتقيه صيانة لدينك وتوحيدك وأن تعلم حكم الآخرين الناس الذين يقعون في هذا تعلم أنه كفار ليسوا مسلمين الذي يسهز به بدين الله تعالى قال فيه, قال فيه وهي العظيم أن من هزل بهذا أنه كافر لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف وكذلك ما يتعلق به التعظيم أنه منافل للتعظيم من قلبه قال والفرق بين النميمة وبين النصيحة الله ولرسوله وبين العفو الذي يحبه الله والغرضه على أعداء الله وان من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل هنا اعتذروا أم لا بين عذره إذن هل كل عذر يعتبر مانع من تنزيل الحكم الشرعي الجواب لا ولذلك ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلمه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين